يا روح هنا صليتي والى الرحمات اتيت يا روح صليتي وإلى الرحمات أتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي في خير بقاع الأرض قلب النور مشاهدي ارايت ورأيت وماال بيت الطاهر عشاق وطهر بيتي من يا حرم هداه سلمت لله يدا إني ألتمس دعاه وأنا سند لخطاه من يخدم حرم هداه هو مكرم بيت الله هو عون خليل الله شرف وطهر بيتي يا روحنا صمريتي والى الرحمات اتيت في خير بقاع الارض في قلب النور مشيت ارايت سناه الغامر ومنابعه ورأيتي أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي هم جند الطهر ومعهم تشريفات ترفعهم جددت كياني معهم والدعوات تطالعهم بثواب وطهر بيتي يا من يتقلد نسكه ويجوب النور ومسكه كن دري الخطواتي كثر طورك في مكه من اجل وطهر بيتي يا روحنا صممتي والى الرحمات اتيت في خير بقاع الارض في قلب النور مشيت